ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما يشركون مجسر فلا يطربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فَسَوْفَ يُعْطِيكُمُ اللَّهُ وَيَزِيدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَرْحَمُونَ النَّاسَ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يبئوا وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قولا الذين كفروا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا